قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا Estak fitz